متَوََّعَنْهُ وَقالَاوا مُعَم مجنُون إِ كَاشِفُ العذاابِ قَليلًا إِكُمائِدُون يَوْمََ بَطِشُ الْ البَطُشَةَكُبَرَ إِ مُ تَقِمُونعَن وَلَ قَدِفَةََّ قبلَبْلَهُم قَوْمَ فِي الْ العونَ وَج أَهُم وأن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 لَإِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتٌ تُنْؤُلَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين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 لق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا مَا كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين